انزل اليه ملك لولا انزل اليه ملك فيكون معونا فيرا او يلقى اليك الكنز او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا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 صيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ, ولكن متعتهم وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم فيما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلمكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم إلا أرسلوا هم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لي مجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدنا إلى خيرًا مستقرًا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ودل الغمام ونزل الملائكه ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن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 وَنَسْقِيهِ مِنَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَاسِيَ كَثِيرَةً وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ فَأَبَى أَكْثَرُ الناس إلا كفورا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 ف ماب زَخ وَج بَهُ ماذ زَخ وَحجًا حجور وَوهوذ خَلَقَ منِ الم ش فجعلهُ نَسَب وصغْرى وَوكانَ رَبكَ قد وَبدون م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 وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما زينهما في سته ايام في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا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 وَهُوَ الذي جعل الليل وأنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا